وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبََّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبََّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 سَوَاءٌ مَأْوَاهُمْ نَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا من إِلَهَ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ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 مَلْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَفَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ